ايه ده الغيره ايه ترى كل لها عيوبا لا تنسى طيبت قلبي ولا ينسى ترى كل لا تنسى طيبت ولا ينسى قلبك ذنوبه تحاسبني ولا تحاسب جفاف الحب في قلبك ومدام احساسك الكذب ترى ذنبك على جنبك عليك الغلطة ما حسوبة ترا كل الله يحبك صوت الخليط